إِنَّ الله يدخل الذين أهتم وعلم الصالحات الجنوات تجري مما تأثر الأنهاب والذين كثوا يتمثلون ويأكلونك ويأكلونك ما تأكلون الأنها ربنا نذكا انك ماون لك يا هو تعالى والسلام يا بابتي من ربي كما وردد في فقولك يا أمام من الله وعليات من يبني لم يتعي يربان وأنهام من خلية ذكي الشابقين وأنهام من ناس مصدى وأنهام يا رب ارحم لي يا رب العالمين my circle, my circle, my